وَإِنْ كَانَ مِثقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَ لٍِ أَتَنَ بِهَا وَكَفَابِنَا حاسِدين وَلَقدَدْ آأَتَنَ مُسَ وَهَونَ الْفُرقَانَ وَضِي أَوْ وَذِكْرَ للِمُتقِين.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 من اللاعبين قال رب ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لا اكيد ان اصنامكم بعد ان تولوه مدبرين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 فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يُنْفِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ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 وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ وَالْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 لوطاً آتيناه حكماً وعِلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وَلَمْ لهُ صَنَّ تَ لَوس الَّكُم للتحْصِنَكُم مِ بَأْسِكُمْ فَهَ الأنتُمْ شكُِون وَلِسُلَمَ الرحاصِفَةً تَجرِْي بِأَمْرِهِ إلىى الأرْرضُ الَّ بََحْنَ فِيهَا وَكُا بِكُلِّ شيءَيْءٍ عالِمين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 فذَكَر إا د رَبَّهُ رَبِّ ل تَذَرن فَذَو وَ تَخَير وَارِثين فَسَْجَبَنا لَ وَهَبَن لَ يَحيا وَأَصْحنَا لَ زَوجَ إِهُم كانَوا يسَارعونَ في الخراتِ وَدَونناَا رَابَ وَرهَب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 حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يأجوج وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقَدْ تَرَى الْوَعْدَ الْحَقَّ وَقَدْ تَرَى الْوَعْدَ الْحَقَّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا ويلنا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 وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَكِيُّونَ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ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 عِبَادِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاَغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إلي أن مَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْوَاحِدُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَكُنْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرل عَهُ فِثْنَةٌ لكُمْ وَمَتَ إلَ حين قالَالَ رَِّحكُ بِالحََّّق وَرَبَُّهُ وَحمَان المُسدَعََانُوا على مَا تَصِفُون اللله أأَكب